الم <الفلام> م الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام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 انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب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 للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره خالدين فيها وأزواج مطهرة من الله والله بصير بالعفاد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط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 ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فان ادوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم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 يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون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 وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في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 قل اللَّهَ الله والرسول فإن تَوَلَّوْا تولوا فإن اللَّهَ الله لا يحب الكافرين اللَّهَ الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم عِمْرَانَ عمران على العالمين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 فَلَمَّا وضعتها قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وضعت وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وَإِنِّي مَرْيَمَ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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى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 اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه, فأنفخ فيه فيكون طيرا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 ني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وداعر الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وداعر الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم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 وأما الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عين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 بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأن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 فَإِن تولوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بالمفسدين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سواء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا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 في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أن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 إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود مِنْ من الْكِتَابِ الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا وَمَا وما يشعرون يا الْكِتَابِ الكتاب لم تكفرون اللَّهِ الله وأنتم تشهدون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 ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى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 ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 113. بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي, موسى وعيسى وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد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 فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا مِلَّةَ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فأصبحتم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 وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إِيمَانِكُمْ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت هدوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل منه من الناس وباءوا بغضب من الله بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.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 وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إِنَّ الذين كفروا لن تغني عنهم أَمْوَالُهُمْ ولا أَوْلَادُهُمْ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 وادوا ما عندتم قد بدت البغضاء من وَمَا وما تخفي صدورهم قَدْ قد بينا لكم الآيات إن كُنْتُمْ كنتم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 إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما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 يفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 وَمَن يرد ثواب الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يرد ثواب الْآخِرَةَ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيٍّ من نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ ربيون كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 115. الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة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 وَلَقَدْ صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون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 وطائفه قد أهمتهم أفشو يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء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 والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكلوا النار قل قد جاء رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إِن كنتم صادقين فَإِن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أدوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاق الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للناس وَلَا تكتمونه لَتُبَيِّنُنَّهُ للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء وَلَا واشتروا فَنَبَذُوهُ ثمنا قليلا ثَمَنًا قَلِيلًا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 من ذكر أو أنثاء بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لمن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لِلَّهِ لا لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا